عَمَّدَت قُلُوبَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وَأَزْوَاجُهُمْ أمهاتهم مِنَ الأرحام بعضهم أولى يَجْعَلُوا في كتاب الله خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمُوا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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ يُفْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِاللَّهِ الْظُنُونَ هُنَالِكَ بَتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزِلْزِلُ زِلْزِلًا شَدِيدًا وَإِذْ قُولُوا الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضُمَّ وَعْدًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِ بَلَى مُقَامَرَكُمْ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ قُولُونَ إِنَّ نَبْوِيَ تَنَاعُورَهُ يَقُولُونَ إِنَّ نَبْوِيَ تَنَاعُورَتُ وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ إِيَّاهُ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سئلوا الْفِتْنَةَ لآتوها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 تروا إلا قليلة لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم يرى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله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 اعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مره وقلن قولا معروفا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 والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والص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 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَد رَمَّ قُدُوراً الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا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 ورثوا واصلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحمة دحيتهم يوم القونه سلام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 وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وحده يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها وسرحهن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 تُرْجِي من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ دَنَا أَن تَقَرَّ عُيُونُهُنَّ وَلَا يَحْزَنْنَ وَيَرْضَيْنَ وَلَا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 زواجه ولو أعجبك حسنه إن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن يؤذن لكم لا طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فاستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموه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 لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْمُرْجِفُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِئِنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا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 وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا و كبرانا و كبرانا السبيلا ربنا تيم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرا يا آذوا موسى. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرعه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا